بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه المسألة مسألة صلاح طيبة مسألة مهمة جدا لنا لنا شيء عملي نمارسه يوميا أقل واحد فينا يصلي في اليوم خمس مرات ونفقه الله تبارك وتعالى ويسر له وهداه فانه يزيد على ذلك بالرواتب ومن الناس من, من الله عليه على قيام الليل أو صلاة الضحى أو النوافل المطلقة بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر أو في وقت الضحى أو بعد العشاء يعني هذه الصلاة حقيقة يعني أنا أتكلم عن نفسي الآن كثيرا من الأحيان عندما أصلي أشعر أني ما عطيت الصلاة حقها وأنني قصرت في جانب من جوانب هذه الصلاة وأحيانا أحزن أن كنت أستطيع أن أعطي أكثر، لكن قدر الله ما شاف. لم لم يتيسر هذا الأمر. ما هذا اللي واضح؟ أين؟ أقول أحيانًا لم يتيسر يعني هذا الأمر. على كل حال، رأي أن نناقش هذا الموضوع معكم. لا لا تسمونه درسا بل سموه حديث من القلب إلى القلب يعني مني إليكم ومنكم إلي. يعني نتذاكر سويا ليس القضية أن ألقي كلمة عليكم. ولكن نتذكر سويا في قضية يعني مهمة جدا أنتم الآن كمهندسين يعني لا يخفى عليكم أن الإنسان يطور نفسه دائما يعطوكم دورات أو أن تدخل دورات من نفسك تدفع مالا لتقوي نفسك لتصحح مسارك لتأخذ معلومات جديدة آفاق جديدة تدخلها وكذا وهذا أمر ضروري جدا حتى أن الإنسان منصبا معينا أو مكانة مرموقة معينا أو غير ذلك من الأمور فكيف الحال بالنسبة لصلاة حقيقة؟ يعني نحن مقصرون جدا جدا في صلاتنا وأن نرتقي بصلاتنا. هل نحن صلاتنا اليوم يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها أو يصدق على كثير منا أرحنا منها؟ هل كثير منا الآن إذا سمع النداء كل واحد فينا إذا سمع النداء يفرح ويترك ما بيده كما قال تعالى رضي الله تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهلي فإذا سمع المؤدى كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه هل واحد فينا فعلا إذا سمع النداء تغير حاله وانشغل بما سيأتيه أو أننا مجرد فرض نؤديه وقت صلاة واجب نؤدي الواجب يا جماعة الصلاة واجبة يعني نأخذها على أنها واجب لا نأخذها على أنها متعة نرتقي بأنفسنا في صلاتنا لا نؤدي واجبا وإنما نؤدي متعة يعني فرق بين مهندس ما لقاله وظيفة ثانية كان يبيه الطب مثلا وراح الهندسة ما نسبته ما سمحت له أو ما توفق في الطب راح حول هندسة ويشتغل بالهندسة لكن باله معه الطب وبين إنسان مهندس ويحب الهندسة ويخطط الهندسة ومن حينه يفكر يصير مهندسا فرق عظيم بين هذا وهذا والأمر كذلك بالنسبة لصلاتنا فرق عظيم بين إنسان يصلي لأنه واجب أنا أصلي لأن واجه إذا ما صليت أكفر، إذا ما صليت يعني أحس إني مذنب وغلطان وكذا، وبين واحد يصلي إنه متعة الصلاة وناسة، يعني نبي نوصل الصلاة وناسة متعة، يعني يفرح لما يروح يصلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ صلى الله عليه وسلم كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة قرة عين يعني يفرح إذا جاء وقت الصلاة الصلاة عبارة عن ماذا؟ صلاة عبارة عن لقاء مع الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر أحدكم من يناجي وهذا هذا هو سبب المتعة أنني في صلاتي أناجي الله وهذه متعة عظيمة أنت لما تناجي صديقا لك تحبه أو زوجة تحبها أو أخت تحبها وأما أو, أو أبا تجد متعة أنك تتحدث مع هذا الشخص وتتمنى أن يطول هذا الحديث بينكما بل يكون لقاء ثم لقاء ثم لقاء فكيف إذا كان اللقاء مع الله والحديث مع الله والمناجات مع الله هناك حديث عظيم حقيقي يحتاج إلى تأملي يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله وحديث قدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله متجدني عدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم عفواً قال الله أثني علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله متجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مثال. فإذا قال العبد قال الله. فإذا قال العبد قال الله. مناجات مناجات. لكن المشكلة أن كثيرا منها لا يستشعر هذه المناجات. ولذلك الآن نستشعر لذة الصلاة. ولو شعر الواحد مننا بلدة هذه المناجات لشعر بلدة صات ولا حرص على هذه الصلاة لأنه يحصل في هذه المناجات ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدمه طيب ما يحس؟, ما يحس ما يحس ما يحس بالقدمين ليش لأنه مشغول بما هو أعظم من ذلك أنت أحيانا لما تكون مشغول بشيء معين بالك كله معاه ما تشعر بشيء آخر ما تشعر به نهائيا الآن كلكم بلا استثناء أنا أجزم بهذا قطعا يقينا كلكم قرأتهم قول الله تبارك وتعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعنا طعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرة هل خ... يعني دار في خلدي أحد منا إن لما شافه يوسف قال ما شه الجمال عطوا عطوا السجتين عطوا السجتين قص السجتين قوم يقطعون دينهم كذي أبدا ما هي القضية كذا وإنما القضية كنا منشغلات بتقطيع الفاكهة أو اللحم أو اللي يكون اللي كان يقدم لهن، فلما رأينا يوسف هن يقطعنا ذهلنا برؤية يوسف السلام، ولكن اليد ما زالت تعمل، اليد تعمل والذهن هناك، فقطعت الأيدي بدون شعور، قطعنا أيديهن بلا شعور، بلا إحساس، لأن الإحساس والشعور كله مع يوسف أسد السلام. إنسان احيانا لما ينشغل بصلاته فعلا ينشغل عن غيرها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدهم ما كان يشعر بالقدمين إلا بعد ما تنتهي الصلاة. لما يأتي واحد مثل عرو بن الزبير ويقول له الطبيب نحتاج أن نقطع قدمك كانت أصابتها يعني الأكلة وتسمي عند عند تسمى الغرغرينا هذه اللي تتأكل الأجزاء, الأجزاء من الجسد. فقال نقطع القدم لأن ما ما تتخلاص سينتقل قال أبدا ما أقطعها فرفض حتى انتهى وحتى وصلت إلى هنا فقال له الطبيب لم نقطع تموت تكون قتلت نفسك قال خلاص اقطعها قال دن نسقيك شيئا من الخمر حتى يذهب الذهن بالسكر وهذا فلم سقيت القطع ما تشعر بالألم مخدر مثل مخدر يعني يذهب عنك الألم قال ما شربتها في حياتي أشربها في هذه فلو مات مات سكرًا أوذب بالله يقول لا والله لا أشربها قالوا سيصيبك علم قال قطعوها وأنا أصلي رجل لما كان يدخل في الصلاة يدخل بجو آخر وفعل لما أتم صلاته وفي التشهد مد لهم رجله في التشهد مد لها أصلا ما كان يقدر يعني يثنها أصلا هي لإصابة مرض فمد رجله وهو في التشهد فقطعوها طبعا أغمي عليه فلما أفاق قالوا عظم الله أجرك في رجلك وعظم الله أجرك في ولدك كان ولده مات بعد في نفس الوقت سبحان الله كان رمحه الفرس فمات ولده لكن الشاهد ما نتكلم عن عروة نتكلم عن قضية أن يقول بطلعه أنا أصلي لأنه فعلا وقت الصلاة بال مع الصلاة يروح مع الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الزبير لما كان يصلي لما كان محاصرا عند الكعبة كان يصلي يقول كانت المنجنيق تضرب الكم قبل كمومهم طوال المنجنيق تضرب الكم ما يتحرك في صلاة كأنه جذع شجرة ما يتحرك في صلاة ليش لأن كانوا يجدون لذة في الصلاة كانوا يتمتعون بالصلاة الصلاة متعة في حد ذاته مشكلتنا نحن اليوم إننا نستشعر أن الصلاة واجب وأن الصلاة لازم وهذه هذه هي القضية المصلية أن لا نتمتع بصلاتنا لأن نشعر أن نؤدي واجبا إن ما أدينا نكفر إن ما أدينا نعصي إن ما أدينا نعذب لا لا لا نبي نتجاوز نعذب ونكفر وهذه موجودة لكن نبي نتجاوزها نبي نصلي لأن حنا نحب الصلاة لأن نستانس في الصلاة لأن الصلاة مناجات كان علي بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه كان يقول يعني عندما يتوضأ يقول نرى في وجهك صفرارا يعني تغير قال أتدرون ما أين سأذهب؟ تأناجل الله. طور يستشعر هذا الأمر. إحنا الحين واحد بالمسجد قبل لقامة يتضحك وكذا وأحيانًا بعد اللقامة يتضحك وهذا لأن ما نستشعر هذه اللذة ما نستشعر هذا الحس الذي كانوا يستشعرونه واللذة التي كانوا يجدونها فكانت الصلاة في حد ذاتها متعة. بالنسبة لهم بينما نحن الصلاة بالنسبة لنا هم أو واجب أو الزام لابد أن نؤديه لا نبي نرتقي طيب الآن كيف نرتقي كيف نصل إلى مرحلة المتعة بالصلاة تتمتع بالصلاة يقول أهل العلم إذا أردت أن أن تجد المتعة في الصلاة لابد أن تراعي أمورا أول هذه الأمور احضر قلبك معك أحضر قلبك معك يخليكم قلبك موجود معك في صلاتك. طيب كيف نحضر القلب معنا؟ تحضر القلب معك بحيث تكون الصلاة هم من بالنسبة لك هم. تيجي هم؟ هم يعني أن أداء الصلاة أداء صحيحاً هذا هم. أما إذا ما كان الصلاة هم ولا مهتم لها ولا كذا لا ما يحضر القلب. وين يروح القلب؟ يروح حق الهم. شنو همك؟ همك وظيفتك بتفكر بوظيفتك في الصلاة. همك زوجتك بتفكر بزوجتك في الصلاة. همك عيالك بتفك بعيالك بالصلاة، همك فلوسك بتفك بفلوسك بالصلاة، همك سفرتك سفرتك هي اللي بتشغلك عن الصلاة وهكذا. وإذاك يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى إن الله فطر القلوب على أنها تنصرف إلى ملهمة منصرفة إليه. القلوب تنصرف إلى ملهمة منصرفة إليه. فإن كانت الصلاة لنا هملا ستنصرف القلوب إلى الصلاة وإن كانت الصلاة ليست هما لنا لن تنصرف القلوب إلى الصلاة أي نسان تنصرف ستنصرف إلى ما هو هم بالنسبة لك والناس تختلف في اهتماماتها شوف كل واحد شنو همه وإذا تجدنا لما نصلي يعني نضيع عن صلاتنا فكر بما يهمنا في صلاتنا وهذا سبب السرحان في الصلاة كثيرا يسرح الناس في صلاتهم يعني حتى من طرائف الأمور ذكر لنا حد مشايخ يقول صليت في مسجد وزارة التربية مصلى دخل وزارة التربية هناك يقول صليت يقول مصلين وراي تقريبا بالأربعين أربعين نفر تقريبا كذي يقول عقب ما سلمت لي يقول لي واحد شيخ كنك نقص ركعة يقول كنك نقص ركعة طبعا كل واحد فينا معاه وراجع يراجع يعني شو شنو الهموم الآن يقول قال لي واحد شيخ كنك نقصت ركعة قلت ها طلعت اليمة قلت له شو رايك لا والله كنا كنا أربعين واحد كنا ولا واحد مثبت صوروا أربعين واحد جادي يصلون ولا واحد جازم صلوا ثلاثة أو أربع ولا واحد من أربعين كلها تشنه ليش لأن كل واحد عنده شنو عنده هم آخر غير هم الصلاة أنا أتكلم عن أربعين واحد اللي ملاحقين على الصلاة كاملة <تصفيق> خليفت زين أربعين واحد يقول سلمنا طعمه مو أربعين بالحروة ها؟ بس تصور انت يعني أربعين واحد ومن الطرائف اللي يذكرونها انهم صلوا يوما في كويت هني قديمة السالفة انهم صلوا يوما فلما سلم الإمام نفس الكلام طلع قال شيخ جينك من القصرة أنا ظنه مصلي عدل أربع قال يا شيخ جينك صار تلجي بالمسجد ففي شعب من شيبان أبو خليفة قالوا ها أبو خليفة شايف قال لا ثلاث ثلاث قالوا وكيد قال أكيد ثلاث هذا الوحيد تصور صور واحد اللي مثبت في الصلاة قال ثلاث قال ما شاء الله خاشع قال ها قال والله ما من خشوع لكن أنا أقولك مصدق قعدت مصدق قال لا كبر ركبت بحر زين أوصل الهند وارجع مع السلام هالمرة سلم <تصفيق> ما بعمان عمان أكيد ناقص ركعة يقول أكيد ما قسرك طيب فإذا القضية ما فيها إن, أن هذا اللي يعني خلينا الآن نسرح في صلاتنا كثيرا ليش؟ لأننا نشتغل بما هي هموم لنا الهموم هي التي تأخذ حقها أما الصلاة مقعد تأخذ حقها ولذلك نخرج من الصلاة كنا هم وشلنا عن قلوبنا ثقل وراح لما واحد يقوم حق صلاة الفجر يقول الحمد لله دي بعد ما ماتنا ويصلي وردي نام زين جاه الله خير لكن فرق بين اللي يقوم يصلي وردي نام وبين اللي يقوم يصلي هو فرحان سعيد يقول الحمد لله كثير من الخلق نائمون الآن لا يصلون وأنا وفقني الله ويسدد خطاي وذهبت إلى المسجد فرحان مستان وبين واحد قام ثقيل وكم صلى ها اللي ما قام صلى ها اللي كمل نومه ها تكالع اللي قام صلى الحين صلى بس على أنها ايش أنها واجب وبين اللي قام صلى على أنها متعة فرق عظيم وذاك قبل ابن القيم رحمه الله تعالى يصلي الرجلان بجانب بعضهما قدم هذا بقدم هذا وساقه بساقه وكتفه بكتفه ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض وذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها سدسها، سبعها ثمنها تسعها عشرها واحد يأخذ النص واحد يأخذ العشر بل ابن عباس رضي الله يقول ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت يعني حتى العشر يمكن ما تحصل بعد من صلاتك مصيبة أنت مصلي مصلي طيب أخذ الأجور أنا مصلي مصلي خلأ أخذ الأجور طالما من الوقت رايح حق الصلاة إيش حق يضيع الأجور لأجل ماذا يضيع الأجر لابد أن أحصل الأجر كاملا كلش كلش اخذ النص أخذ ثلثين أما نطلب العشر أو أقل من العشر مصيبة, مصيبة. القصد أن نحضر قلوبنا معنا في صلاتنا هذه مسألة مهمة جدا والبعض كان يعني يجتهد في هذا الأمر يعني بعض السلف رحمه الله تبارك وتعالى من التابعين أو أتباع التابعين كان يقول ماذا كان يقول كنت إذا قمت إلى الصلاة جعلت الكعبة بين عيني والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي وملك الموت خلفي يقول لي هذه آخر صلاة تصليها وحتى أخشع في الصلاة يعني لو قدر واحد منا يقول له يلا هذه آخر صلاة تصليها يلا الحين وفات موت موت خلاص موت باقي خمزة قد وتموت مثل مثل خباط لما أرادوا قتله يقول يلا صل ركتين بتموت الحين هذا راح يفكر بزوجته اللي بعياله ولا بشي ولا بتجارته ولا بربعه لا خلاص بيفكر بلقاء ربي سبحانه وتعالى تعالى وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا يقول, يقول يقول صلوا صلاته متع متع فهذا الرجل يقول أنا كل صلاة سوي كذي أستشعرني قاعد عند الكعبة وأنتم كلكم لا شك عند الكعبة تحس بخشوع أكثر زين أقوال جال كعبة بين عيني حتى لو مو قاعد عند الكعبة هو قول الجنة عن يميني يعني إذا خلص هذا طريجي والنار عن شمالي إذا خلص هذا طريجي إذا ما ضبطت الصلاة قال والصراط تحت قدمي راط كما جاء في الحديث أحد من الشعرة أدق من الشعر وأحد من السيف وهو جسر فوق جهنم يقول ابن القيم بقدر ثبوت قدمك على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت قدمك على الصراط في الآخرة يقول والصراط تحت قدمي وملك الموت خلف يقول هذه آخر صلاة تصليها يلا اخلص ستموت الآن بعد هذه الصلاة لن يفكر في شيء من أمور الدنيا. لو كل واحد فينا فعلا فكر بهذا، حين واحد ذاك يوم يقول مصلي أنا يتصلو صلاة مودع قال لا تفول علينا لا تفول علينا شنو صلاة مودع؟ بنعيش إن شاء الله شنو صلاة مودع؟ ما يبي يصلي صلاة مودع. إحنا لا نبي نصلي صلاة مودع. نبي فعلاً دخلنا في الصلاة نصلي صلاة مودع نستشعر إن هذه آخر صلا آخر أعمالك في هذه الدنيا. وكم من الناس ماتوا هو في صلاته وأنا أيضاً ما فول عليكم ولا على نفسي. لكن أقول وارد وارد لا تدري نفسه ماذا تكسب غدا ولا تدري نفسه بأي أرض تموت لا يعلم إنسان متى يموت قد يموت الآن قد يموت بعد ساعة بعد شهر بعد سنة الله أعلم لكن والموت يتي فجأة والقبر صندوق العمل ويقول أنترى يقول يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل في طامي الموت ما لحد فالإنسان حقيقة إذا استشعر هذا الأمر أحضر قلبه معه في صلاته هذه القضية الأولى قضية الثانية أن نستشعر عظمة الله تبارك وتعالى الله عظيم كبير نحن الآن نقف بين يدي الله يعني إن كنتم ما لحقتوا أو أنتوا صغار أكبر منكم شوي كان في شيبان علي ما أبو علي عارفشلون؟ يعني قبل حنا لما المدرس نوقف قدامه تحط لك بجيبك ولا تحط لك ورقة يصكك في على الفخذ واقف عدل. أجل ما يفضل تحط لك بجيبك كنت واقف قدامة زين؟ أنتوا ما لحقتوا على ها؟ إحنا لحقنا على الطق تزيك الخيزران على الفخذ كذي واقف عدل. طلع عندك من جيبك. لا تحط ليك ورقة عسكرية زين؟ واقف كذي هذا احترام. هذا الوقف وهذه ما في احترام. يضربوننا على هذا الأمر لين؟ تضور أنت تقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى بين يدي الملك بين يدي القوي بين يدي الجبار بين يدي الكبير بين يدي العظيم سبحانه وتعالى إنسان يستشعر هذه العظمة استشعر يقول لنا بسوء إذا قام ما أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه شوف ربه تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى أنت أحيان شو تقول لك إذا خطرت تقول الله أكبر تسوي بداية تسوي كذي الله أكبر يقول أهل العلم كأنك تلقي شيئا خلف ضخرك وتقبل على الله بكلك وتقول الله أكبر الله أكبر من شنو أكبر من كل ما يشغلك عن الله كل يشغلك عن الله زوجتك الله أكبر عملك الله أكبر مالك الله أكبر صديقك الله أكبر سفرتك الله أكبر سيارتك الله أكبر كل شيء يشغلك الله أكبر لذلك يقول أهل العلم كان من المناسب أنك كل فترة تقول الله أكبر شوف بالصلاة وايد تقول الله أكبر ولا لا تغنين كل حركة بالحركات تقول الله أكبر ما عدا سميع الله ومحمد والسلام عليكم كل حركات صلاة الله أكبر لماذا لتتذكر أنك تقف بين يدي الله والتتذكر أن الذي يشغلك عن الله الله أكبر منه. سبحانه وتعالى شو اللي قاعد تفكر فيه الله أكبر شو اللي يشغلك الله أكبر سبحانه وتعالى فدايما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تتم هذه الصلاة الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى إذا تستشعر عظمة الله تبارك وتعالى وأنك تقف بين يدي العظيم سبحانه وتعالى بين يدي الكبير جل في علاه الأمر الثالث هو أمر مهم جدا وهي قضية تدبر نتدبر ما نقرأ سواء من القرآن أو من الأذكار نتدبر يعني لا أن نفهم ما نقرأ يعمي القرآن لابد أن نفهم ما نقول من أذكار يعني عفوا لما يأتي الواحد يقول الله أكبر أنا اللهم وبيحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره طيب ما يعني تعالى جدك؟ قال ها سنوها قاعد تقول كل يوم انت كل صلاة قاعد تقول تعالى جدك ما معنى تعالى جدك؟ ايش حقا تقولها؟ قال سنة ليش ما تتعلم معناها؟ هذه مشكلتنا هنا ان قاعد نقرأ ونقول أشياء ما نفهمها واذاك ما نستشعر الخشوع حتى بقراءتنا القرآن، حتى لما نقرأ القرآن الكريم أحيان لا نفهم بعض الآيات، زين؟ والعاديات ضبحة، في الموريات يعني شنو؟ زين؟ والذاريات ذروة، يعني شنو؟ لما نقرأ قل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمت، يعني شنو؟ لما نقرأ قل الله تبارك فجعله غثان حوي، يعني شنو؟ كأن أحمر مستنفرا فرث من قسر يعني شنو؟ كثير من الآيات خاصة التي نحفظها يجب علينا حقيقة أن نفهم معناها، عشان إذا قريناها قاعد نقرأ شيء. نفهمها وبالتالي يعني نتدبر نبدأ نسأل الله من فضل النبي صل وسلم كان إذا صلى إذا مرة بقى يطرح مسألة الله من فضل وإذا مرة بقى عذاب استعذ بالله فيها ذكر تعظيم لله تبارك وعظم الله سبحانه وتعالى إذا كنا ما نفهم اللي قاعد نقوله ما راح نعظم الله ولا راح نسأله ولا راح نستعيد ما نقعد نقرأ شيء ما نفهمه نقرأ شيء ما نفهمه وهذه مصيبة والمصيبة الأعظم إن لما نمر على شيء اللي ما نفهمه ما نحاول نفهمه خلاص مفاهم ظل وفاهم ليش؟ ليش ما أحاول نفس افهم في طرفه وقعت لي انا وقعت لي انا قرات قول الله تبارك وتعالى زين وين خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فكلت بيني وبين نفسي وين خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ايش دخل هذه بهذه ليش دخل وين خفتم الا تقسطوا في اليتامى في ايش فانكحوا ظهر ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فحاولوا أن تقسطوا لا, ت... لا تأخذون أموال لكن ت... بس أخ... أخايف أني أقسط في اليتيم ورح تزوج سنتين ثلاثة واربع وربع... فدخل هذه بهذه ما في ترابط في ظاهر الأمر زين فكنت أقراها أقول اشدخل هذه بهذه زي نقرأ التفسير أفتح التفسير أش ما تدخل هذه بهذه ما طاف قلها أرد أقراها مرة ثانية بعد شهر أو أقل أو كذا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتام فانكحوا ما طاب لكم ايش معناها ايش هذه يقرأ تفسير لا طاف وخليها زين وظليت على هذا مدة زين كل ما قريتها اقول ايش هذه بهذه ولا اروح اقرا تفسير ابدا لين مره الله سبحانه وتعالى هداني قال له وعلى زين وقريت ايش دخله هذا ورحت قريت التفسير طيب ولما قريت التفسير الحمد لله فهمت معناها زين فقلت الحمد لله والله معناها واضح بس انا ما انتبهت له مو ما انتبهت له يعني قصدي يعني ما قريت تفسيرها أصلاً لأن تفسير أصلاً ما ما أتفهمه يعني من الظاهر يعني لأن تفسيرها لأن عруб بن الزبير رضي الله عنه سأل خالته عائشة ملما رضي الله عنها قالها ما شأنه هذا بهذا نفس السؤالها أنا سألته يعني طيب لا خ خوف في إنكحوا مضارك فقالت عائشة كان الرجل يعني في ذاك الوقت تكون عنده اليتيمة يربيها فإذا كبرت أراد أن يتزوجها لأن ما عنده أحد فبيتزوجها هو فيخاف إذا تزوجها أنه يعني ما عندها والي يدافع عنها إذا ظلمها ولا قصر قثر بحقها من بيطالبها؟ ما لها أحد مقطوعة يتيمة أو يخاف أنه إذا تزوجها ما يعاملها معاملة الزوج زين؟ لأن حكم بنتها مثل بنته مربيها وكذا فالله سبحانه قال إن خفت أن لا تقصد في اليتامى في اليتامة اللي عندك يعني إن تزوجتها في غيرها فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة وربع ما في بهالبلد لهالولد اتركها خليك انت ابوها وانت دير بالك عليها من اللي تزوجها يحافظ عليها وكذا ولا يظلمها شيء وانت اتزوج غيرها متن وثلاث وربع الحين وضحت وضحت جدا فلكن ما هداني يلا في البداية ان اقرا تفسيرا وطاف وطاف وطاف ليش حتى كم مرة كان عندي درس وقلت هالكلام هذا تعجبت ثاني واحد قال صدق أمس قاريها وقلتش دخل هذه وهذه لكن ما قرات تفسيرها <تصفيق> انا في شيء ما قرات تفسيره وفعلا هذا واقع اليوم هذا واقع اليوم الحين كم واحد فينا يقرا يقول هو الله احد الله الصمد وما قرى تفسيرها وما يدري شنو معنى الصمد او طلع. أنا انا جلست في مجلس فيه تقريبا يمكن 17 واحد فيهم ما معنى الله الصمد والله ما حد اعرف كم كم مره يقول الله احد في في اليوم قال والله والله بعضهم قال والله ما صلي الا بهالسوره هذه وحن نقراها بذكار الصباح وذكار المساء حن نقراها بدون أذكار صباح وذكار المساء وايد وايد نقراها سورة زين ما فكرت يوم تقرأ ما معنى الصمد خاصة الآن في زمننا هذا الكمبيوترات والتلفونات والتفاسير بس كلها نص دقيقة أفتح بكتاب التفسير الصمد معناها كذا انتهى الأمر لكن مشكلتنا ما نكلف أنفسنا بهذا ولا نحرص عليه وإذا صار نقرأ القرآن ولا نستفيد كثيرا ولا لأن ما نفهم كثيرا من القرآن لأسف لأسف إنه ما نفهم كثيرا من القرآن هذه هذه هي المصيبة على كل حال إذن تدبر والتدبر هذا لا يكون لبعد الفهم في ناس تفهم ولا تتدبر يعني عارف إنه معنى الآية لكن سارح عنها حينما واحد يفهم ثم يتدبر لما يجينا واحد مثل سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى ويقوم ليلة كاملة من بعد العشاء إلى الفجر بسورة واحدة وهي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما اليقين لا ترغن الجحيم ثم ترغنها اليقين ثم لا تسألني يا عن النعيم بس هذه السورة بس ليل فجر يقراها ويعيدها ويقراها ويعيدها ويصلي ركعة ويسترداني ويقراها السورة بس يتدبرها يعيش معاها الرسول صلى الله عليه وسلم آية وحدة ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يرددها ليه طلع عليه فجر صلى الله عليه وسلم لكن شنو يتدبر يقول حذيفة بن اليمان صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله تبارك وتعالى ولا يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله ولا يمر في آية فيها ذكر الله إلا عظم الله سبحانه وتعالى ليس لن نعيش مع القرآن يفهم القرآن ويتدبر القرآن قلنا احنا عين شم واحدة من الله خير من الاول ما يضر، فعلا. تدبر تشعر عظمة الله حضور حضور القلب طيب لها ثلاثة أشياء. لما الرابع هو الحياء الحياء من الله يعني الان عندنا احنا في قعداتنا وكذا يعني لما واحد يحاجيك ويصد عنك تقبل ما تقبل. ما تقبل حين لما عبد الله مثلا يقعي يسولف معي مثلا يكلمني شونك شخ بارك انا الله بخير الحمد لله شو أنكنت شو الأهل إيه شأخباركم بعد آه وأنت وظفت آه يمكن خليني يمشي صح ولا لا بقصة راح أنت ما تكفو صح ولا لا يمكن ما يقولها بصوت مرتفع لكن حاتش نفسه يستحي مني يمكن الله خير ذا لكن بقصة راح ما اتكفوا قاعد حاتش كان عني قاعد حاتش كان عيب صح ولا لا بعض الناس أصلاً ما يقبل إنك تطالعه لا طالعه في زراسك إيه يعني معاي إيه وقاعد هكذا نطالعه إيه إيه إي. معاي ولا لا معاك أنا معاك في راسك سو شيء هكذا راسي عشان أحس انك معاي وبعضهم ما يقبل هذا التراس نعم نعم نعم لازم أساساً إن يحس انك شنو انك معا بصورة مو مو مخلي الحالة زين يعني هذا هذا يعني أدبيات أدبيات عندنا وصح كلامه صحيح إن هذا المحاتيك من الأدب لما حاتيك عيونك معاي جسمك معاي بهم بالك معاي ولا ما أقبل أنا أو كه عفوا والله انشغلت فكرت شيء تقولك ما تستحي إحنا قاعد حاتيك أنا أفكر في شيء ثاني ما تقبل مني صح ولا لا ما تقبل وأحيانا لو يمكن ايام الجامعة والثانوية ك ممكن المدرس يقول برة ليش مو منتبه معانا وين سرحنت وين رايح وين إيه وينك يا والله سرحت شنو سرحت انتبه ولما تسرح مرة ثانية وثالثة شنو سوي لك يضع الباب خلاص ما يصير أنا قاعد تكلم مع منه ما يصير تسرح ما أقبل أنك تسرح وانت قاعد تكلمني وأنا قاعد أشرح لك ما أقبل أنك تسرح يا جماعة الخير الله سبحانه وتعالى وتعالى عن المثل جل وعلا يعلم خاينة العيون وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى إذا كبرت للصلاة وبعدين قلبك راح مع خيتك، مع عمك، مع عيالك، مع زوجتك، مع ربعك، مع وظيفتك، مع سفرتك، مع سيارتك، مع اللي كل، زين؟ والله صفات بقلبك وشوف قلبك ويدري إن قلبك مو معه معيب تعب. فلو كنا نستحي من الله حق الحياء ما انصرفت قلوبنا عنه إحنا نعلم إنه ينظر إليه الآن. كما أننا نستحي من الناس اللي هم بشر مثلنا نستحي منهم. أن ننصد عنهم وهم يحاجوننا ونرى أن هذا من العيب أليس من العيب أن لا نستحي من الله ونحن ناجيه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي جعل الله وجهه وقبالة وجهه سبحانه وتعالى وهو يعلم أن قلوبنا منصرفة عنه وما عندنا بالبال لا يجوز, يجوز. هذا الرابع الحياء من الله سبحانه وتعالى الخامسة وهي الخوف الطوف. لازم نخاف نخاف من شنو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة اذا صلحت صلح العمل كله اذا فسدت فسد العمل كله يعني هذه الصلاة هي الميزان هي المقياس اللي بناء عليه تصلح الاعمال او تفسد الاعمال فنخاف أن لما نصلي الصلاة غير الصلاة اللي يبيها الله سبحانه وتعالى زين لن تقبل هذه الصلاة ولن تكن لنا ذخرا يوم القيامة وستكون وبالا علينا لا حسنة لنا ويخشى كما قال النووي رحمه الله تعالى أن يصعد بالصلاة إلى السماء فترفض وتغلق دونها أبواب السماء ويضرب بها وجه صاحبها ولا تقبل منه هذه الصلاة مصيبة فالإنسان إذا شعر بهذا الخوف أن ترد عليه الصلاة أن ترد عليه أعماله هذه مصيبة الأمر السادس والأخير عكس الخوف الرجاء أن نرجو أن تكون هذه الصلاة ذخرا فنتعب عليها نتعب على إصلاح هذه الصلاة لأنها إذا صلحت صلح العمل كله. فنتعب عليها حتى تكون لنا ذخر عند الله تكون هي الحبل الذي يوصلك بالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر هذا الحبل يجب أن يكون ممدودا بينك وبين الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فرضهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا كان على الله عهد أن يدخله الجنة فأنت تحرص على هذه الصلاة حتى تكون يسبا في دخولك الجنة هذه الأمور الستة حقيقة يعني لو حرصنا عليها لا شك أننا سننال أجرا عظيما عند الله تبارك وتعالى مسا مفتوح زين بمقابل هذه الأمور ستة المطلوبة هناك أمور ستة أخرى محذورة تحذرها تتنبه لها أولها ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن المنافقين قال الله تبارك عن المنافقين إذا قاموا الصاد إذا قاموا الصاد قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا قاموا كسالة. إياك إياك أن تقوم إلى صلاة وأن تكسلان. أنا تكلم عن اللي صلي ما أتكلم عن اللي ما يصلي. يصلي وكسلان. أذن وهي أذن. وراح صلى لكن صلى شنو؟ رات كسلان. صلاة واحد عكس اللي يروح يصلي محب للصلاة هذا راح كناح جديد الزدز. علشان يصلي. صلي كسلان يقول هذا صلاة منافقين. لا روح الصلاة منشرح الصدر فرح. لا تذهب إلي لا المنافقين الأمر الثاني قال يرعون الناس يورون الناس يرعون من الرؤية يرعون الناس يعني شوفونا نصلي لا صل الله سبحانه تعالى وأما الرياء الذي يدخل أثناء العبادة هذا أمر آخر المصيبة في الرياء الذي يكون في أصل العبادة قبل العبادة هذا الشرك هذا مرفوض العمل مرفوض لكنها يتيك الرياء أثناء العبادة أثناء العبادة إنسان أحياناً وهذا يحصل فينا يعني منه كثيراً يعني الواحد مثلاً لو صار بروحه مثلاً صلى هيكبر ويعي يصلي هو الحالة ما عنده أحد مثلاً بالمسجد ولا بالبيت اللي يكون زين هو قاعد يصلي هي يسرح تجي ينشغ طالع ثريا طالعة يعدل الليتات مثلاً طالع اطواف إذا في رسمة قدامة ولا آية يقعد فككها خاصة يحطوا لك الآيات هذه اللي متداخلة كذا تحاول تفكك ترابط اللي بين الأحرف وكذا تسرح أو تطالع الزولية المهم أي شيء تسرح فيه كذي هكذا تنشغل عن الصلاة فإذا دخل عليك أحد نزلت راسك هذا ترى مو شين هذا زين الحياء من الناس زين لأنت مو قصدك لك أنك تطالع لكن سرحت فلما دخل عليك إنسان استحيت وطالع تحد هذا ما مو شين هذا زين الشين تدرون شنو الشين لا دخل أي واحد طالع طلع يلا مره, مرة ثانية. هذا الشين هذا اللي قاعد يلعب في صلاته ادخلوا طاكي راحوا ورفع عينه لا ما اللي يكون انسان سرح ولما دخل عليه احد تذكر انه هو في صلاة فخشع هذا لا هذا زين لكن الثاني اللي مو زين اللي قلت لكم اللي هو كل ما طلعوا تعمد السرحان وتعمد الخشوع اذا ادخلوا هذا هذا المذموم زين اذا يراؤون الناس هذه مسألة خطيرة جدا انسان يصلي ليراء الناس ليراه الناس قال ولا يذكرون الله إلا قليلة صلاة مش شمورك ما يذكر الله فيها كثيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يؤخرها حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلة إذن قلة تذكر الله في الصلاة إما قرأة أي سرعة الفاتحة هذ كيف هذ هذ؟ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم عبد الله الرحمن الرحيم استعيدا مستقيم صراطا الذين نعبت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين جيد فتش كل... لازم يبن نفس واحد إيه ليش ليش وعلى طول السورة وراها سورة قصيرة مثلا ما في بس لسان يقرأ سورة قصيرة مو القضية بالطول قضية الخشوع تقرأ آية تقول... تقول أم السلام عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الآيات ويقف على رؤوسها يقف على الرأس كل آية النبي صلى الله عليه وسلم. حنا الحين لما قلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الرب سبحانه وتعالى القدسي قسمت الصلاة بين وبين عبدين صفين. إذا, إذا قال العبد قال الله، إذا قال العبد قال الله. إذا الواحد يقرأ شيء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين متى قال الله؟ متى قال الله؟ مو الله ما يقدر، لا الله ما يبي رد عليك انت مو أنت اللي يرد عليك الله سبحانه وتعالى. الله يرد على يجي ويبي الرد اللي يقول الحمد لله رب العالمين يسكت ويسمع بعدين هو يسمع. مو اللي يسمع يعني بذنونه يسمع بقلبه. عمدني عبدي الرحمن الرحيم يسمع أثناء علي عبدي مالك يوم الدين يسمع مجدني عبدي وهكذا أما اللي صلاة سريعة وركض أخلص ما أخلص ومصابق من اللي خلص قبل لا مو هذه الصلاة اللي يبيها الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقرها ينقرها وهذه الرابعة وأنه ينقر الصلاة نقرا الخامسة قال للسلام يؤخرها يؤخرها عن وقتها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الأعمال الصلاة على وقتها وفي روايات صاد أول وقتها أن يؤدي الصلاة في أول وقتها لا تؤخر الصلاة إلا إذا كان حاجة في حاجة آخر صلاة ما في حاجة لا تؤخر الصلاة أد الصلاة في أولي وقت هذه الخامسة الثالثة طرتيكم فيكم هذه ها يعيد لنا الخمسة يلا يعد تكتب يلا ها يلا خي نقول ها أن يبتعد عن الرياء الكسل قلة الذكر النقر, النقر تأخير زين؟ السادسة وهي خاصة بكم أنتم أيها الرجال وهي الصلاة الجماعة في المسجد يقول عبد الله بن مسعود عن الرجل يعني الذي يصلي في بيتي قال تلك صلاة المنافق يقول وكان أحدنا يقول يعني لا تكن مثل ذاك كان أحدنا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقف في الصف يهادى بين رجلين مقادر تعبان يوصي ربعا يقول تعالوا خذوني سندوني عشان اروح المسجد يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف من كثر الحرص احرصوا على صلاة الجماعة في المسجد احرص لان هذه المساجد ما بنيت الا لاجل ان تعمر يقول الله انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر فالقصد انه الصلاة في المسجد ما يعينك على ان تخشع وعكسها الصحيح عدم الصلاة في المسجد كله واحد صلي في بيته دائماً يصلي في بيته هذه تذهب الخشوع ولا يخشع في صلاتي أن تكون صلاة سريعة يعني غير غير النصات في المسجد خاصة خلف الإمام يصلي مع الناس وكذا يأتي الخشوع يأتي الخشوع. إذا إذا فعلت ستة أمور وحذرت من ستة أمور لا شك أنك بعد ذلك ستحصل على هذه الصلاة وأنا لا أقول أن الإنسان بين يوم وليلة لكن القضية كما قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا إنسان يجاهد نفسه يعني مو اليوم باشر مو باشر عقب باشر اليوم حققت 10% من الخشوع باشر حصل 15% عقبة 20% عقبة 30% عقبة راح تصدقني تحصل 100% من الخشوع وتخرج من الصلاة كاملة لكن جاهد نفسك اتعب شوي ماكو شيء تحصله بيوم وليلة لازم تتعب شوي حتى تصل إلى هذا الذي تريد حتى تشوفون نفسكم مثلا اللي منكم رياضي مثلا أنا أذكر قبل أنا كنت رياضي زين يعني يجي واحد من زمان ما تمرن زين يجي يدور الملعب دورة واحدة يمكن ما يكمل الدورة يتعب لكن باكر من باكر دورة يكملها عقب دورة ونص بعد أسبوع أسبوعين خمس دورات هو يضحك معناه ليش هذا اللياقة خذ الإقصار الأمر إيش طبيعي عنده سهل كذلك الامر هنا ترى هي كل شيء بالتدريب بيجي شوي إن شاء الله سنصل إلى هذه المرحلة والله على وعلم وصل الله وسلم وبارك عليهنا